50 languages 50. 51, 51. المكتبة العامة أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة بو يانا أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب أريد أن أذهب إلى مكتبة الكتب بو أريد أذهب إلى كشك الجرائد أريد أذهب إلى كشك الجرائد أريد ليفار اون ليبرو اريد ان استعير كتابا اريد ان أشتري كتابا بوئ كومبرا أن أشتري جريدة أريد أن أشتري جريدة بويا نار لا بيبلوتيكا بار مانليبار اون ليبرو اريد ان لكي استعير كتابا أريد ان اذهب الى المكتبه العامه لكي استعير كتابا بويا نار لا اريد ان اذهب الى المكتبه لكي اشتري كتابا اريد ان اذهب الى لكي اشتري كتابا بويا نال كيوسكا كومبرال الكشك لكي اشتري جريده اريد ان اذهب الكشك لكي اشتري جريده Bu yenar a calòptic. Ori do an azebe أذهب إلى nazarat. Oriid an azebe ila akhissai nazarat. Bu yenar al supermercat. Oriido an azebe ila supermerket. Oriid اريد ان أذهب الى المخبز اريد ان اذهب الى المخبز بويه كومبرا اون باريل دوليريس اريد ان, أشتري أريد أن, أشتري أريد أن أشتري فواكه وخضروات فواقع وخضرات بويكماء أشت أريد أن أشتيا خبز حمام وخبز عادي أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي بنا كللايك بركبراون بر اس أريد أن أذهب إلى أاخصائي نظارات لاشتري نظرة أريد أن أذهب إلى أخصائي نظات لأشتري الظرة بنا سوبرماركات بركبراافيتز بردراس أريد أن أذهب إلى سوماركت لاشتري فواك وخذات أريد أن أذهب إلى سوماكت لأشتري فواكه وخضروات. بوينا لا فليكا بار كومبرا باستاس اي با اريد ان أذهب إلى المخبز لاشتري حمام وخبز عادي اريد ان اذهب الى المخبز لاشتري خبز حمام وخبز عادي